يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصرحه يصرح أمه وأبيه أذكر واحد كان من طلابي في الكلية تخرجها يمكن الحين صار لها عشر سنين لكن أذكر لما كان لما كان ذيك الأيام أظن السنة الثالث أو رابع أو أو كذا المهم توفي والده. فهو اللي قائم بأمه وخواته تخرج وتعين وراتبه كذا يعني قليل لكن مع ذلك استأجر له دور حط أمه وخواته ومعتني بأمه كأنه يعتني بعينيه تزوج وسكن مع زوجته مع أمه وأمه تسوى عنده عيونه اتصل بعدها يمكن بسنة بعد ما تخرج وش أخبارك يا شيخ طيب يا شيخ أنا جمعت لي قرشين طبعا مسكين راتبه يعني يا الله يكفيه ومع ذلك قدر يجمع ألف وألفين يوفر قال ودي أبدأ مشروع لكن يا شيخ اقترح علي مشروع تجاري قلت والله يا ولدي أنا مريم مستشار مالي تتصل بي الله هني ما أدري لكن استشر متخصصين اتصل بي بعد كم يوم قال يا شيخ أنا عندي مشروع قلت ما هو قال بجانبنا سوق على شارع عام والمواقف حقها السوق كبيرة جدا قرر اني احط في النص دوار واحط محل يصير المحل هذا على مو هو على اربع شوارع على عشرة شوارع لانه دائري والمحلات يا شيخ غاليه واجرها غالي والسوق نشيط قلت والله فكرة كلم صاحب السوق اتصل على صاحب السوق واتفق وياه اتفق انه هو يبني المحل على حسابه ويقوم بالمحل كاملا واجره المحل يعني هو بيدفع في المحل مثلا تصريح المحل وإنشاءه وكذا مائتين ألف يقول له آخذ المحل لمدة عشرين سنة ملكي وبعدها ينتقل إليك يا صاحب السوق هذا جائز يعني يصبح كأنما قدم له الأجرة مقدما هذا جائز شبعا أنت لو تجي لواحد تقول له أبني بيتك على حسابي لكن بسكن فيه أول خمس سنوات هذا جائز إذا كانت الأجرة معلوفة والتكلفة معروفة أو, أو قريبا من المعرفة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 كتبت بيني وبين فلان عقد وهذا رقم تلفونه. اتصل على صاحبي يريد انه يشتري الموقع منه عشان يتنازل لهم بس بالموقع يبيعهم اياه تدرون يا جماعة اشتراه بكم هو ما دفع فيه يمكن عشرين ولا ثلاثين الف ويمكن لو لو يكمل تورط لانه ما عنده فلوس يمكن انا اتحراه يتسلف مني كل ما اتصل علي تدرون يا جماعة باعها بكم باعه بثمانمائة وخمسين ألف حول مليون يعني لو لو يقعد عشر سنين يجمعها من وظيفته ما قدر المهم اتصل بي يشاورني أبي يبيع ولا ما أبي قلت يا رجال بع بع لو بنص الجيما هذا رزق هجم عليك من السماء المهم باع المحل وخذ الشيك وراحوا طقلوا فلّه جديدة خذوا فلّة ستمائة وخمسين ألف ذيك الأيام الفلّ الأرخص شوي وبقى بقى عنده ثلاثمية ألف، اتصل بي قال بشتري سيارة كلفورد، قلت والله كثرت فلوسك تشتري سيارتي، راح شوف المعارض مليانة، المهم سبحان الله وزانة ثمرة، ويتصل بي بعدها أو أنا اتصلت به، قلت اسمع يا فلان قال نعم، قلت والله أنا أنا أعرفك من يوم إنك طالب سنة أولى في الكلية، والله لا عطاك الله قيام ليل ولا صيام نهار، ولا صدقات، يعني أنا قاعد أفكر وشلون جاك هالرزق، ما أدري.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 يقول عليه الصلاة من أحب بدل ما رزقه صغير إنه يزداد من أحب أن يبسط له في رزقه ليس هذا فقط لا بل قال وينسأ له في أثره يطول عمره ماذا يفعل فليصرح رحمها رحمه وأهم شيء أهم الأرحام وأقربها إليك الأم والأب